بسم الله الرحمن দী নয় اذْهَبْ مُوسَىٰ بِقَوْمِكَ لَيْلَةً أَوْ نَهَارًا ۖ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ أتوبوا إلى ذارئكم فاقتلوا أنفسكم ذاركم خير لكم عند ذارئكم فتار تواه الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ومصارعكم انتم تنبون <تصفيق> ثم ماذا سنكم من بعد موتكم لعنكم كون قوان لن نعليكم ادخلوا هذه القوية فكلوا منها حين تشئتم رضا وادخلوا الرباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم وَإِنَّ نَذِيرَ الْمُسْهِينِ تَبْتَذِرَنَّ دِينًا قَوْلًا قُلَنْ غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَنْ عشرة عينا فانفجرت من بسنة عشرة عينا قد علم zum <laughs> قولو لكم من ذا ذلك صحيح كان اي كان في او أجد قطوة وإن لَا نُؤْذِي بِظَالِمٍ نَّعْمَا سَحْمَلُونَ أَفَتَسْتَنفُونَ عَنِّي لِنُولَنكُمْ وَكَذَلِكَ كُنَّا فَرِيقًا مِّن نُّجُمٍ يَّسْمَعُونَ كلام All right. Quan na ni kan van kula فلا يقف قُلْ سَنُلْقِي مَا ثُمَّ اسْتَخْلَصَ قَوْمُهُ مِنْ دَخِينِهِ وَأَنْتُمْ غَاضِبُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَ উম বিন না নদী <laughs> أولا <تصفيق> All oh. right. وخارج السفن ووجهها شاكرا المسجد الحرام وان ان لذ اقموا وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فوري وجهك شطر المسجد الحرام ওই তুম إِنَّ عَلَيْكُمْ وَعَلَى الَّذِينَ لَمْ تُؤْمِنُوا وَيُذِكِّرُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَيُذَكِّرُكُمْ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا go <laughs> عليهم لحلة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنه no জগ্মুল দিন সদ لذلك <تصفيق> كفروا كمثل الذي ينعق بمال ام ورحمه تنان تنان موسيقى <تصفيق> وكلوا واشتروا حتى يتبين لكم الخلط الأبيض من الخلط الأسود من الفجر ثم أسمى الليل ولا تباكروهن وأنتم عاكفون في المساجر تلك حدود أو غا كذلك يبين الله آياته للناس يتعلمون Oh, no. يا نكون الوجيد بسم الله الرحمن الرحيم зре <muchas> ففدئة من صيام أو صدقة أو متفق فإذا أمنتم فمن تمث تعز العمات إلى الحج ايسامنا للهدي تماما لم يجد فصيام ثلاثة في الصيام ثلاثا في الحج يوم سبعه جان تنكميلان وادي گاندي ملان يا كن حاضر المجد الحرام كنت الله وا heit du ein সাল কুম গুণ পুম সবস وإذا ثقل له سقبلها اضطهد ولدت بالابن فحسبه جنن نموا على ذنبي لا تقف لهموا وَلَا تَفْحَعَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَابِ أتى أن تكربوا فدولك عن الشمر الحرام قتال فيه قل قتال فيه سبب ওহ <laughs> ورِوَاشَ يَتَارَن بَنِي اَنْ فُتِجَ وعلموا ألم تغى إلى الذين لم تر إلى سَيَسْتُمّ فَلَنَحْنُ سَيَسْتُمّ إِن كُنْتَ عَلَى قَوْمٍ قِتَالُ أَنَّكَ M mm -hmm. ৱৱৱ ৱৱৱৱ لا يأذش غداء إذا ما ولا تسموا فإنه فتوق Allah